بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر, بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا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 أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجًا بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ بِالرَّحْمَنِ نَسِيَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امتي وان على اثارهم مقتدون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 براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم تقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 عبادون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون، وما نريهم.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 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة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 فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته, أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخره